بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج, في ثم يعرج إليه في يوم، كان مقدار ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشاهدة العزيز الرحيم.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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا صرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحاً إن موقن ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 قُرَّةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تكذبون. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا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 متي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون